ن كلنا نحب الله قلوبنا مليانة بحب الله عز وجل أ ص ل ا حب الله عز وجل نفس تردد صباح مساء في صدورنا حب الله مع نبضات قلوبنا حب الله أ ص ل ا يجري في عروقنا كلنا نحب الله لأن اللي خلق الله لأن الذي ب ر ا الله لأن الذي ينهم الله لأن الذي يحي و ي م ي ت الله لماذا نحب الله؟ لأنه الله. حب الله عز وجل فطرة فطرنا عليها. لأن النفس البشرية تحب كل من ينعم عليها. الله عز وجل ينعم علينا في كل لحظة وفي كل حين. ما في ثانية تمر على الإنسان إلا والله عز وجل ينعم فيها عليه. لذلك نحن نحب الله. وإذا سألت كل مسلم تحب الله؟ قل لك أكيد أنا أحب الله أكيد إني أحب الخالق الأعظم الذي رفع السماوات وبسط الأراضين ونصب الجبال و أ ج ر البحار حب الله نعم نقولها بقلب صادق بأن نحب الله لكن خلونا نصدق مع أنفسنا خلونا نصدق مع أنفسنا ونوقف لحظة صدق حب الله الذي في قلوبنا ماذا جعنا نفعل من أجل الله؟ ماذا صنعنا من أجل الله؟ ماذا فعلنا من أجل الله؟ كم معصية في قلبك؟ وكم معصية في جوالك؟ وكم ذنب تذنب بسمعك وببصرك؟ هل فكرت يوم من الأيام أن تترك من أجل الله؟ إن كنت ف ع ل ا تحب الله، فاركع من أجل الله، واسجد من أجل الله، وارفع يديك، واسأل الله، ولا تسمح لنفسك. أن يتعلق قلبك بغير الله، كنت تحب الله، فمسح الآن ما في جوالك من أجل الله. إن كنت تحب الله، فأخرج ما في قلبك وما في جيبك وما في حياتك من أجل الله. لأننا نحب الله، لابد أن نفعل من أجل الله، لابد أن نترك من أجل الله. إذا كنا نحب الله، فالله سبحانه وتعالى يحب التوبة، فلماذا لا نتوب؟ وتيقن وتأكد بأنك إذا فعلت من أجل الله تركت أي ذ ب وأي معصية وأي شهوة من أجل الله فلن تكون أكرم من الله فالله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه أحبتي إخوتي دعونا من هذه الليلة ومن هذه اللحظة. نفعل من أجل الله ونترك من أجل الله نفعل الطاعة ونترك المعصية حب لله الله سبحانه وتعالى قال والذين آمنوا أشد حب لله